أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين فيها لا يسمعون في هذا الغوار إلا سلاما ولهم رزا هم بكرة وعشية تلك الذين نورت من عبادنا من كانت قيّة وما نتنزل امو و أعشر أنهم والشياطين ثم لنحضر حول جهنم جسيم ونهر الظالمين فيها جسيا وإذا good أَكَأَنَّمَا اتَّخَذَ قَوْمُهُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً كَذَلِكَ مَا تیفن لیم له. O Allah, <laughs> O sa ra a mm -hmm. من دون الله آرهتا آل ليكونون هم سيكفرون يَا قِيلَ إِنْ نَسَعُ أُنْزُم عَنَا إِنَّمَا نُدُنُ غَمَبَ يَوْمَ تَكِنَّ إِلَى رَحْمَٰنِ وَاسِعٍ وَنَسُقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَالْجَهَنَّمَ وَالْجَهَنَّمَ لَا يَبْكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا اتخذ عند الرحمن عهدا الله, الله